على الصلاه ترطف ما يحرب ظهر لازم نذكر المرحوم حبود غضب نجد باثيل أهب بالداري عني العدي وإيلي فاركي بأمت وعلي كي حسابها ناديو من فن الجيفري يا ما استوى في افكنا مثل الحق ينير المؤمنين ابيك شويه ابو عيد واشفع لنا بجهيك صار الخاتم يم ماض قل تعالوا ندعو ابناءنا وابنائكم وانفسنا وانفسكم <تصفيق> و الله واتا وان امك هاتل الشبي جه يركن عامر يا كتي الطير كان يطير اين هو وين دنيا بعيدت باليمين <تصفيق> <تصفيق> لا حاطك واكل وذنت جايحي उठت وياك حور هم ما تذي ذك عز ولا فخري ومجيز ولا يميري عليك وعجيز يا بهري هجا هجا هجا بحال سير طاعة الروح لا كان لا تجانيش في ذيك يا حزار غالى البيان صعبك بسمى ومضيتيك خابه يا ويتام او برا زکیه اله و سفری ویل امور من الله جن نشفدی بالبيك ها الموصي فلي اكمدري شجاب ها يا ودا فلي اكيا ها مه الرحيم يا ابي ست خض ابو فيض ديمه او غيتك يلحان ناس هي اماليمه انت الماضي ما يا ليله انت الماضي باب بارك الله فيك المرحوم عبود <تصفيق> يا وذا تاخذي اخيا حام روحيمه qab wa poet fa zaydaima au zaydakin au zaydakin laynaat he yam alayn ayyalladhi جزاكم الله خير الجزاء الله يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ويرزقكم في القريب العاجل زيارته إن شاء الله أسألكم الدعاء جميعا رحمة الله وادية ينصاب ينصاب يا حيض رب من صبت منه الكفو يان صعب يان صعب مظلوم وناحلك يا بل حسان يان يا آه هل اليالي دام من هالدمع يان صعب يان صعب جابوا ثرب عذب منها لك واللي يقع بمشكله غير الوصي منه لك كل تبقال جمهور حداه من الوصي من هلا مثل الحيده روى واسفل مثل حيده وبعها ما من فايا يا ابو حجرنا جمك من روح غالي غالي حاده يا امر ما السمك بالروح من فاض وعليها الدمع كل وجه وعليها الدمع كل وجه من فاض و سقي قلب ياذني و سقي قلب ياذني من صاحب وانت ساجد الرب البري يا ايه وانت ساجد الرب يا منفعات منفعات هذه البيت الشعيد صار منفعات منفعات بحاذر ما جمعك بالنو منفعات منفعات وعليه الجمع الكل وك منفعات يا غلب يا بني من صعب من صعب وانت ساجد الرب المريء يا يا وانت ساجد الرب